119. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وَمِن بَيْنِنَا بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه واستوفروا وويل للمشركين 119. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 110. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قُلْ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له ذَلِكَ ذلك رب العالمين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 129. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين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 119. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 110. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون 111. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 119. وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمومكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 119. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون 110. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون 129. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون 119. وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين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 نَحْنُ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 113. نزلا من غفور الرحيم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 121. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم 122. وما يلقها إلا الذين صبروا وما يلقها إلا ذو حظ عظيم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 إن الذين كفروا بالذكر لم ما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد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 114. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما 116. أولئك ينادون من مكان بعيد 117. ولقد آتينا موسى الكتاب فيه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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ حِصْنٍ لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَهُوَ قَنُوطٌ